استقيل هو يقول لي دابا فين راك وكاني نقول لي فراك علاش نقولش راني نحلم غير بس عرفه بغيتي تعرف ايوا انت اللي انت اللي باغي تقسل لكن لكن انت اللي باغي تقتلني انت اللي خصك تقول لي علاش ما بقيتيش كتبان وكاني في الراجل علاش كتعلاش كتسول كيفاش كنسول بغيت نعرف ني باغي تعرف اي مناسبة وان شاء هو دابا واحد الفسي واحد الجاد ديال الزرعه وتبقى راجل لا راشل هو وبزاف عليك بس توصلني نيشان ها و حتى غادي <تصفيق> لك اللي بينك و امك تعبين انت راجل انت. هاي ش نجارازن، شنو من بعد؟ بذك صو بذك اللي دي في المدوى شنو, وحل... شنو من بعد؟ وحلو وحلو رشيك بحاشك تدك، شنو من بعد؟ جرجله، شنو من بعد؟ شنو من بعد؟ من بعد من بعد زيهم خبرات خبرات كذا لا طيل كت وفراسك بينا تسليفون راقب. سيل فارق ولا قايلي حالت كم فارق حالت؟ أكيد. أعرف تويه. عرف بينا تسليفون كتراقب. ما مراقبة ولا ما مستجد أي حاجة، مستجد أي حاجة؟ مستجد أي اه كاع بكريكا ذكر 1500 سيتو لك ما قلتش بهذاك البركن ولا كنهاني المهم قول لي واش مازال مازال سيتو لك و حتى كنتركت التسجيل كنتركت التسجيل سجل, بس بس سجل. بس في البلاد انا السيبه في البلاد المسلمين ولا بغيتي ولا بغيتي تعبرتي راه البلاد من الساره داك اللي كيصيفطو لك فلوس داك عليك سير عندهم وعيش معاهم و ديك ديكلاري بأنك بانك ديك قيداه ولا ديكلاري بانك الفقراء الفقرا اللي بغيتي فهمتي و قال عليك البلاد واخرك واخر فهمنا واخر مرحبا مرحبا ومحنيش هذه فراس يدك سي مالك عليك هذه انا بيش انا انا شي لاش الملك اها اللي تشوف انت اللي قال انت مغربي ماشي مغربي اها شكون انا الطار ديالك ماشي مغربي منين جاي انا يعني انت لا انت ساعامل انت شي حاجه اجنبيه واخا شي انت حاجه اجنبيه ما كعرفاش شكون انت عارف انا عارف مزيان سدي مزيان المهم انت نتلاقاو واه تلاق تلاح بالك يعني تلاح انت اللي غادي تلاح ان شاء الله نورمالمون سن نورمالمون ديك السكتاء الوغ التليفون يقول لي فين راك كاع كتكون ها أنا مره تصويره مره في مره مره مره مره مره غير مره مره غير مره مره مره مره مره مره غير مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره من مره مره مره مره مره مره was is een ding hoorlijk, maar je loopt de is het er de Hm. Was is je ding hoorlijk, de is het er niet aan, kom je de Van Ik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 يا لا تلا اذا ما من ما تخاش لا لا الله ما تزنة تلقك لا لا <تصفيق> ما استعرف لا الكلب لك يعد ما كين بحثة الصق الكلب لك يعرف اوه في حوين ما كين بحثة 50 <تصفيق> ارات الول كي يحوي بالموهم الى كان عندك العقل في الزب وادك فوقك <تصفيق> <تصفيق> هاداك مش شغلية ناية الى كانت ياه اذا ما تسعد اذا ما تسعد اذا ما العالم ما تسعد شيء العالم شيء ده متتعب ترى العالم متتحمل في الشيء العالم شيء الطبيعة لا تقبل فراغ فراغ شفراغ الطبيعة قديم واخا شير على الله شير على الله شير على الله ويبش شوية ما تحس حوش عندك شير عليه وحاول الله شو شيء كده ترى هالشيء بنيه الله واخا هو أنا كده ترى هالشيء بنيه شو بالله كده ترى